وَطِبْتُمْ وَطَابَ مَمْشَاكُمْ وَتَبَوَأْتُمْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ تحدثنا في درسٍ تابق عن السبعة الذين يُظِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه أسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم اجعلنا من السبعة الذين تُظِلَّهم تحت ظِلَّ عرشك يوم القيامة يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه وتحدثنا عن احوال هؤلاء وعن صفاتهم وعن اعمالهم واليوم باذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن العدد 7 لماذا السبعه وكما ستسمعون بس بعد بعد يعني اريد ان أنبه على بعض الموضوع هذا بيت الله عز وجل مكان يذكر فيه الله عز وجل في بيوت أذن الله إيه أن يذكر فيه إيه اسمه لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأطال فهذه المجالة يا إخواني أو بيت الله عز وجل بني لذكر الله عز وجل أن نجد بعض الناس الداخلين إلى المسجد كأنه يدخل إلى مكان عام كأنه داخل إلى مستشفى هذا يضرب هذا وهذا يخبط هذا وهذا يعني مخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا إذا دخلنا هذا البيت الكريم بيت الله عز وجل أن نتأدب بأداب المسجد فلا نتحدث مع الآخرين ولا نرفع أصواتنا واذا ذكرنا الله عز وجل ذكرناه هو... اذا ذك... ذكرنا الله عز وجل فيما بيننا وبين الله حتى لا نشوش على الاخرين ندخل يعني لو دخلت على عمده البلد بلاش المركز ما يكون حالك وانت تستاذن من على الباب كيف يكون حالنا يا اخواني ادب واحترام عمرك شفت واحد بيهزر في المركز عمرك شفت واحد في نقطة الشرطة بيهذر ما نفعش يا إخوان عندك شو... عمرك شفت واحد عند مدير من المديرين وقف يهذر ولا قف مش مضبوط يا إخواني هذا بيت الله لابد أن نتأدب مع الله في بيت أن تتأدب خارج المسجد وخار... وداخل المسجد مع الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك أما خاصية العدد السبعة تبعثني ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتحدثنا عنهم قلنا إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابى في الله اجتمعى عليه وتفرقى عليه ورجل أنفق نفقه فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعتهم راء ذا منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ايه ففاضت عيناه هؤلاء تحدثنا عنهم وعن صفتين طيب هذا العدد السبعه يدخل في عده مجالات كما ستسمعون ان الله تعالى واما خاصيه فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً يعني ستسمعون أشياء كثيرة الآن سبعة سبعة سبعة أبواب جهنم سبعة الفاتحة سبعة السبع المثاني كما ستسمعون إن شاء الله تبارك وتعالى فخلق الله السماوات إيه سبعة والأرضين سبع كذلك والأيام سبع والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار وشرع الله الطواف بالبيت سبعا وبالطفى والمروة سبعا صح الله يا إخوان انتبهوا معي كويسوا ويركزوا وإن شاء الله نأخذ حتى مش هنروح كده يعني لن نعود بخفة حني وكذلك يا إخوان رمي الجمر إيه؟ سبعا وتكبرات العيد الأولى سبعا وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين مروا أولادكم بالصلاة إيه لسبع سنين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أن يصب عليه سبع قراب من الماء سبع, سبع قراب من, من الماء لما كان اشتد به الوجع سل الله عليه وسلم في مرض الموت فأمر بقراب من الماء تبعه أن تصب عليه وكذلك تخر الله الريح على قوم عاد سبع ليالين سبع, سبع ليالين فأهلكتهم العيو ذو وأمثل الله سبحانه وتعالى ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبه أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبع والسنين التي زرعوها دابا سبعا والبقرات السمان والعجاف سبعا تضاعف الصدق إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة تضعف الصدق إيه؟ إلى سبعمائة الضعف إلى إيه؟ أضعاف كثيرة ويدخل الجنة من هذه الأمة سبعون ألفاً من غير حساب من غير إيه؟ حساب ولا عذاب السبع المثاني أم القرآن الفاتحة الحمد لله رب العالمين الشافية سبع آيات وكذلك ليلة القدر وهي أم الليالي في سبع بسبعة وعشرين من ليالي رمضان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لسبع بقين أو سبع خلون من رمضان صلاة الجماعة وهي عماد الدين تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة العدد برضو ايه احنا شغلين في العدد ايه سبعة ركزوا معاي أعضاء السجود التي تخشع لله سبعة من يقولهم ليه؟ أعضاء السجودين الذين نسجل عليها من يقولهم يا إخواني؟ من يقولهم ياخد جايزة الآن؟ هنسجي شيء على حسابنا اليدين والركبتين؟ هذا أربعة؟ الجبهة كده خمسة؟ يبقى الجبهة مع الأنف يا حسن هذا موضع، لابد للأنف أن يسجد لله تضع أنفك في التراب لله عز وجل أيو ماشي يبقى الجبهة مع الأنف واليدين والرقبتين وأصابع القدمين تجيزة لله عز وجل لك جائزة إن شاء الله حبنا نتقبل منا ومكسون يبقى الأعضاء اللي بنزج علىها كام يا إخواني سبعة طيب البدنة تجزئ عن سبعة في الابحيث البدنة إيه عزكم الله من الجموس او البقر تجزئ عن سبعة في الأضحية ماشي يا أخواني؟ وكذلك يُبعث في آخر كل سبع أمم نبي المهدي يملك سبع سنين يملأ الأرض عدلا نهاية العدل والأمر المهدي المنطبئ وكذلك الكافر يأكل في سبعة أمعاء لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا فأمر له بشاة فحُلِب ثم أمر بأخرى حتى شرب سبع مرات أو سبع شهاد فلما أصبح ذلك الكافر أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأمر الله فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحُلبت فشرب مرة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعان كذلك يا إخواني صيام بعض أيام عوض دم الهد وسبعة, وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وكذلك المقام عند البكر سبعا لو أن رجل تزوج امرأة بكرا على سيد يعني بقى عنده اثنين هو عنده واحدة جديمة وعنده ايه الجديدة يبقى يقعد عند البكر كم يوم سبع سيام مش بعض الناس يقول لك ايه يجلس في البيت سبع سيام ما يصلش الله جنبه لا يجلس عندها سبع أيام وبعدين يقسم الأيام بينها وبين السيئة كذلك يا إخواني العقيقة عن الطفل المولود بعد سبع في اليوم السابع أو الاربعتاشر او الواحد وعشرين كما ثبت ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك العادة عند, عند التباس الحيضة عند النساء ثبت وحدة الحيض بتاحها مش مزبوط يبقى يتظبق نفسه على كم يوم سبع كيام تسبيع الإناء لولوغ الكلب فيه سبع مرات يعني نغسل الإناء بسبع مرات أولهن بإيه؟ بالطراب كما ورد ذلك في السنة المطهرة كذلك العود الهندي وننتبه لهذه النقطة جيدا لأنه مجال طيب ونوصي إخواني جميعا أن يستعملوا هذا العود الهندي العود الهندي فيه سبعة أشفية لوجع ذات الجنب لمرض الكبد والثليث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالحجامة والقصة البحرية وهو العود الهندية لوجع ذات الجنب لوجع المرض الكبد وهذا العود الهندية يقل الكبد من الثليث عن تجربة بإذن الله عز وجل والذي يريد هذه الأشياء يأتي إليه وإن شاء الله ندله على الطريق الصحي بإذن الله موجود إن شاء الله كذلك يقول صلى الله عليه وسلم بادرو بالاعمال سبعا ويقول صلى الله عليه وسلم الاعمال عند الله سبعا ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ويقول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه يقول وامرنا بسب كما سنسمع ان شاء الله تبارك وتعالى بادرو بالاعمال سبعا هل هل تنتظرون فقراً منسياً؟ يعني صلح نفسك مع ربنا بسرعة باذر بالأعمال الصالحة اسجد اليوم صلي صوم تصدق افعل الخير قبل أن يأتيك فقراً ينسيك العبادة والعياذ بالله فالإنسان هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غنىً مطغية أو مرضاً مفسدة أو هرماً مفخدة؟ أو موتًا مجهدًا أو الدجال فشرُّ غائب فتنة الدجال يا أخواني فشرُّ غائبٍ ينتظر أو الساعة والساعة أذهى وأمر كذلك أمرنا بسبع حديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع إيه السبع اللي أمرنا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الجناء وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المخصم ورد السلام وتشمية العاطس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم اتباع الجناز في جنازة من نمشي في الضاء اطلع من صفات أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من منكم عاد مريضا اليوم من منكم اتبع جنازة اليوم من منكم ما فعل كذا من منكم صائم اليوم أبو بكر يقول أنا أنا أنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة ما يجتمعنا في مؤمن إلا إيه أدخلته الجنة كذلك يقول صلى الله عليه وسلم وتشميث العاطس ونهانا عن آلية الفضة والذهب ما انفعش نكل في الآنية الفضة ولا الذهب وخاتم الذهب ونأتي إلى بعض الناس الآن لابس ذبلة ده والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً من أصحابه يلبث خاتماً من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرحه في الأرض قال يُعمَد أحدكم إلى جمرة من نار في يده فألقى الخاتم ثم ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال بعض الحضور لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول رمى على الارض خلاص ما قال والله ما انا واخده خلاص لبس الذهب للرجال حرام وكذلك الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسنا الحرير ولا الذهب الحرير إلا في حالة يعني حاله اضطرار كمرض بعض الاطباء يعالجون المرضى مرضى الجرب بالذات بلبس الحرير مرض الجرب بعض الاطباء يوصي بهذا ولكن الشرع نهى عن نبس الحرير للرجال وكذلك لبس الذهب وخاتم الذهب والحرير والدباج والاستبرق والحديث رواه البخاري وقال اجتنبوا السبع المُوبقات معنى المُوبقات ايه يعني ايه انبعان سبع حاجات المُهل إكاة يعني السبع المُوبقات يعني مُهل إكاء تُهلِك صاحِفها والعاذُّو بالله ما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبخات الشرك بالله نعوذ بالله أن نشرك به شيء نعوذ بالله من الشرك كذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربى من المهلكات الذين يتعملون بالربى والعيذ بالله وأكل مال اليتيم من المهلكات يوم القيامة والتولي يوم الزحف في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات امرأة محصنة عفيفة طاهرة يقذفها بعض الناس بالزنة والعياذ بالله وهذا من المهلكات وكذلك الأعمال عند الله تبع. عند الله إيه؟ تبع عملان موجبان وانتبه لهذا لأنه يختم بهذا الحديث عملان موجبان وعملان بمثلهما يبقى عملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بعشر وعمل بسب... بسبع مئة وعمل لا يعلم قدره إلا الله ايه الكلام ده الحلو ده اسماعوا يا أخواني الكلام الجميلick يبقى عملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بعشر وعمل, وعمل بسبع مئة وعمل لا يعلم قدره إلا من إلا الله سبحانه وتعالى أما العملان الموجبان فالإشراك بالله موجب النار والعياذ بالله الذي يشرك بالله عز وجل يدخل النار لا محل نعوذ بالله من الشرك وأهل الشرك والإيمان موجب الجنة الإيمان بالله عز وجل يوجب إيه؟ يوجب للعبد المؤمن إيه الجنة دخول الجنة والعملان بمثلهما من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة والحسنة ايه بعشر امثاله وأما ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة هذا من فضل الله عز وجل ماشي يا اخواني ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة وأما العمل بعشر فالحسنة بعشر أمثالها وأما العمل بتبع, بتبع مئة فالدرهم في سبيل الله درهم في سبيل الله وأما العمل الذي لا يقدر قدره إلا الله فالطوم فهنيئا لك يا من صمت رمضان إيمانا واحتسابا هنيئا لك يا من صمت رمضان إيمانا واحتسابا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانًا واحتتابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانًا واحتتابًا غفر له ما تقدم من ذنبه فيخوان هذه عشر مباركة أيام فاضلة ليالي فيها روحنيات فيا أخي الحبيب لا تغفل في هذه الأيام عن الأعمال الصالحة عن ذكر الله عز وجل عن تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى عن حضور مثل هذه الصلوات صلاة الترويح صلاة القيام في الليل لا تحرن نفسك الخير فغداً سنموت وبعد قليل يغلق باب الجنة والله أعلم من يبلغه رمضان في العام القادم الآن نحن في خير ونحن في موسم من مواسم الطاعة فعلينا أن نستغل هذه الفرصة والذي قصر فيما مضى فعليه أن يدرك ما بقي الآن ما زال باب الجنة مفتوح وباب التوبة مفتوح توب الآن ارجع الآن استغفر الآن تقرب إلى الله الآن اسجد لربك الآن ارفع يدك إلى الله عز وجل وقل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليه؟ إلى حبك وقل كما قالت عائشة وكما علمها الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المباركة وخاصة في ليلة القبر هذا الدعاء العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فيا أخي فرصة والفرصة والسباق ما زال قائم الآن السباق إلى الله والدار الأخرة وجنة الفردوس الأعلى قائم إلى انتهاء رمضان وإلى ما بعد رمضان فمواسم الخيرات كثيرة مواسم الخيرات كثيرة فنتعجل بالأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة لا تغفل عن ذكر الله ولا تجلس في مجالك الله والغفلة لا تكن مغتابا ولا نماما ولا حاسدا طهر ظاهرك وظاطنك نطهر أنفسنا يا إخواني من الذنوب والمعاصي والأثام من كانت عليه مظلمة لأخيه فيرجعها إليه هذه أيام مباركة من كان قاطعا للرحم فليصر رحمه من كان متخاصما مع أخيه فليصل فهذه أيام يعني تحتاج إلى عمل تحتاج إلى صبر ومصابرة تحتاج إلى ذكر تحتاج إلى كفر السجود تحتاج إلى صدقات فنسأل الله أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصًا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم ارحم الميتين من المسلمين اللهم ارحم الميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرساله وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلج والبرض أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين